أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعبادين وإسмаيل وإدرى سو ذا الكفر كلهم من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ هم غاضبا فظن أن لن قدر عليه فنادى فنادى في الظلمة أن لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا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 زكريا إذ نادى ربه ربنا اذرني فردا ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه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 أنتكم أمّت واحدة، وأنا ربكم فعبدون، وتقطعون أمره بينهم، كن إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. وَإِنَّ لَهُ كَاتِبٌ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا هَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِن كُلِّ حَدَبٍ يَأْسِلُونَ وَقَدْ تَرَبَّلْ وَعْدُ الْحَقِّ فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا ياويلنا ياويلنا قد كنا في غفلة قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إن وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَتُم لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وكل فيها خالدون لهم فيها زفير لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون وهم فيها لا يسمعون إن وَالَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبَعَدُونَ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 يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين لك كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لبلاغا لقوم عابدين وما Səlnək, illa rıhmete, lla